طال السفر وانت بعيد يا ابو سوالف تغري طال السفر وانت بعيد يا ابو سوالف تغري اللي بوفا على السهر اللي بوفا بعين السهر غير اني واصل شيبيك غير اني Gufad pa na sa har, ini gufad pa na shiri, shiri. دايما اذا دا دام البعد لا انا ولا انت ننسى جاي دايما اذا دا دام البعد لا انا ولا انت صدقني كل ما تبتعي صدقني كل ما تبتعي حبك مثل النار يذيب قالب وانت بعيده عين السهاب اللي غفاك عين السهاب غير المواصل شيري غير المواصل شيري مبسم ورد مر وانا يا هي من يوم ما من يوم ما جت ما صافحت بعدك Gufab ala sahar, ini gufab ala sahar. Daryo moa sa shiri, القققك واساله من اللي كل القققك واساله من اللي جواليش حصلانه كل محبه يد ما وصلت كل محبه يد ما وصلت شو بس على اللي على شيري غير شيري.